Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha een beetje een beetje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 والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما